book 2 70 70 70 कुछ अच्छा लगना الرغبه في فعل شيء الرغبه في فعل شيء क्या आपको धूम्रपान करना है هل تحب ان تدخن हेल टू हिब एन टू द्या आपको नाचना है क्या आप टहलना चाहते हैं मुझे धूम्रपान करना है أحب أن أدخن أحب أن أدخن کیا تمہیں سیگریٹ چاہیے هل تريد سيجاره هل تريد سيجاره اسکو سلگانے کے لیے کچھ چاہیے هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار मैं कुछ पीना चाहता हूँ कुछ खाना चाहता हूँ मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ أحب أن أريح نفسي قليلاً. مَنْ <مع> أَحْسَبُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ شَيْئًا؟ أحب أن أسألكم شيئاً. مَنْ <مع> <أن> أَحْسَبُ <أسألكم> <مع> أَنْ أَطْلُبَ مِنْكُمْ شَيْئًا؟ مَنْ أَحْسَبُ أَنْ أَطْلُبَ مِنْكُمْ شَيْئًا؟ مَنْ أَحْسَبُ أَنْ أَطْلُبَ مِنْكُمْ شَيْئًا؟ أحب أن أطلب منكم شيئاً ما أأقوم نيمتران دينا تشاتا هو أحب أن أدعوكم لشيء أحب أن أدعوكم لشيء آپ کیا چاہتے ہیں عفوا ماذا تريد حضراتكم عفوا ماذا تريد حضراتكم क्या आप कॉफी पीना चाहते हैं حضرتكم حضرتكم या आप चाय पीना चाहते हैं او تفضل حضرتكم हदरतुम او تفضل حضرتكم शाही हम घर जाना चाहते हैं نريد نذهب البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. كاع تمہیں تاكسي چاہیے؟ هل تريدون تاكسي؟ سياره اجره. هل تريدون تاكسي؟ في تيليفون کرنا چاہتے ہیں۔ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया डब्ल्यू पर जाइए